112. هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم 113. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 112. وإلى الله ترجع الأمور 113. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم دخل فين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير 112. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 113. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم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 112. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم 113. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 انقضت باسم نوركم قيلرجوا ورائاكم فالتمسون نورا قيلرجوا ورائاكم فالتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم 111. له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 112. ينادونهم ألم نقم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم 112. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور 113. فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا. 115. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 116. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وَلَا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 112. أن الله يحيي الأرض بعد موتها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 112. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 113. والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 110. <تصفيق> اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخرون بينكم وتكاثر، وتفاخرون بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نباته. 111. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 112. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله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 ذَلِكَ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 122. والله ذو الفضل العظيم 123. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في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 119. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد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 111. ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 112. ثم قفينا على آثاره ولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورباني يتنبتعوها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 لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل في الله وأن الفضل في يد الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم